ما تصف لوحة وصور لا أبيات من دمي والعاطفة بس مختصر والتفصيل قلب أمي ما تصف لوحة ولا أبيات من دمي والعاطفة بس مختصر انسا والتفصيل قلب امي اذا عنها ابتعد واذا لها مر اذا عنها ابتعد واذا لها مر احس روحي فوقي وابقى اناجي همي أحس روحي تنفقي وابقى أنا همي حجر الأمان كف الحنان أمي ومثلها ما أجامل وين وين لو شخص غان تبقى بعذاب غف وتحلمها عن تعرف ما تغمض عين لو جف النباح تروين الدمع وانهل من معينه من ذاك التعاف كل عمر انكتب بفصوله وسنينه لو طال الجيفة یاخذها الوفاة لشواقه وحنينه و طول العمر تضحك للصبور بسمة هالحزينه لو طال الجيفة یاخذها الوفاة لشواقه وحنينه و طول العمر تضحك للصبور بسمتها الحزينه